وخلق الجن من مارج من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 and سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تفذوا من أقطار السماوات والأرض إن, أن من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تفذون إلا بسلقان فبأي آلاء ربك تكذبان يرسلوا شواف من النار ونحاس فلا تتصيران فبأي آلاء ربك تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان.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 أي ربك ما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذون بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء كما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان.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 ربكما تكذبان متكئين على فروش بضائعها من استدرخ وجن الجنتين دان فبأي آلاء؟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 الإحسان إلا الإحسان فبأي آل ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آل ربكما تكذبان مدهممتان فبأي آل ربك ما تكذبان فيهما عينان نظاختان فبأي آلاء ربك تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربك تكذبان فيهن خيرات حسان